And عن هوى، قلبي تاني وخد قلبك عمري تاني عن هواك مش عايز ولا عايز أفضل في قلبي، I'm انا عشت معك حكاية وعهدت في البداية على الحب وعلى الوثاء الأمل يكون معايا تتصور الحب وهاواية بين أسرة وفرة انا عشت معك حكاية وعهدت في البداية على الحب وعلى معايا وتسوى الحب وهوايا الأسواق من الفراء قالي القلب اللي خدته كنت وجالت عليك دا منك صنت حب ولا شفت جراله ايه And the tears, and the longing still in my heart. If the whole تجيب سيرت هواك قل كنت عشدت نوبة خلاص والله طوبة عبت كتير معاك إنسان يوزبني أنزا مباش في قلبي همزة تجيب سيرت هواك قل كنت عشدت نوبة خلاص والله طوبة قد ما قربت منك قد ايه ما حبيت بعيد مش حس قلب اللي عدى لا حد من جديد قد ما قربت منك قد ايه ما حبيت بعيد مش حس قلب اللي عدى لا حد من جديد ارجوك ارجوك مش عايزك ولا عايز في أرجو مش عايز ولا عايز افضل في قلبك لو كل الدنيا زيك مش ممكن نحبك